الحمد لله الحمد لله ذي العزه والجلال الكبير المتعال من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فليس له من دونه من وال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى ال والاصحاب ولا اتباعي باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ايها المسلمون اذكركم واوصيكم ونفسي اولا بضروره الالتزام بدين الله وحفظه وحياطته من اي يتطرق اليه ما يناقض اصله او يخدشه او ين او ينقصه امتثالا لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقوله واعبد ربك حتى ياتيك اليقين وقوله ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتون الا وانتم مسلمون ومن بعد ذلك رجاء ثواب الله ووعده لمن لقي الله سبحانه مستمسكا بدينه في قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون أيها المسلمون هنا لكم أمر خطير يناقض أصل الإيمان أو يخدشه أو ينقصه يكثر وقوعه ممن لم تشرب قلوبهم حب الإيمان وأهله ألا وهو الاستهزاء بالرسول أو بدينه او بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم او ثوابه او عقابه او باهله المستمسكين به هذا الامر هذا الامر جد خطير وبلاء مستطير منيت به الدعوه الاسلاميه منذ بدئها من كفره حاقدين ومنافقين مارقين وعصات مسلمين وهم مستاجرين افاكين ولا يزالوا يواكبها من وارث اولائكم في كل عصر ومصر سيما الفترات التي يكثر فيها من يلتزم السنه طلبا لرضى الله او حين تقوى شوكه المتقين مدرسه الاستهزاء مدرسه قديمه انشاها الافاكون المارقون لمحاربه الصالحين عبر حق بالتاريخ وقد عاش مرارتها وباسها وقسوتها حبيبنا ونبينا صلوات الله وسلامه عليه لقد شوه الافاكون مسيرته وتكلموا في عرضه واراد النيل من مبادئه واحراق جهاده ودعوته فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم الليل يقوم الليل مجروحا متاثرا شاكيا الى الله تعالى كم رموه بالجنون والسحر والشعر والافك وهم يعلمون يعلمون انهم كاذبون الا ساء ما يعملون فياتيه الرد من الرحيم الجليل العظيم المتكبر ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين ان هذه الخصلة الذميمة صفة اهل النفاق وسمتهم قال عنها تعالى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 حَتَّى وَلَ الْمُتَصَدِّقِينَ يَسْلَمُونَ مِنْهُمْ إِن جَاءَ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِجَزِيلِ مَالٍ قَالُوا هَذَا مُرَاءٌ وَإِن جَاءَ بِشَيْءٍ يَسِيرٍ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَتِ هَذَا كَمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا فَجَاءَ رَجُلٌ فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا ان الله لغني عن صدقه هذا فنزلت فنزلت الذين يلمزون المتطوعين الايه وقد قال الله عن المنافقين ولئن سالتهم لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب قل ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم انه الكفر والضلال والانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى لانه انتقاص لذاته سبحانه وتنقص لكلامه وشريعته المحكمه وسخريه برسوله المؤيد بالوحي من عنده سبحانه وعباده المتبعين ان جزاء من يسخر بالمؤمنين ويستهزئ بهم بسبب تمسكهم بدينهم ان يسخر الله منه ويستهزئ به ويمده في غيه وفي عماه سخر الله منهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الجزاء من جنس العمل انتصارا للمؤمنين في الدنيا والاخره في الدنيا والاخره عند ربك للمتقين الاستهزاء صفه الكافرين والمشركين زين للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون ايها المسلمون لقد حذرت الايات من السخريه والاستهزاء ولا شك أن ما كان منه استهزاءً بدين الرسول صلى الله عليه وسلم أو بثوابه أو بعقابه لا شك أنه كفرٌ بواح مخرجٌ من ملة الإسلام بالإجماع من ذلكم الاستهزاء بمشروعية أمرٍ من الأمور شرعها الرسول حتى ولو كان قليلاً كمشروعيه السواك او مشروعيه اللحيه او مشروعيه الحجاب او مشروعيه ما عرفت مشروعيته من دين الاسلام بالضروره من عالم بذلك فهذا كفر بواح داخل تحت طائله قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رجل في غزوه تبوك ما راينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اكذب اللسنا ولا اجبن عند اللقاء يعني رسول الله واصحابه القراء فقال عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لاخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القران قد سبقه حيث نزلت ولا ان سالتهم فجاء الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله انما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق قال ابن عمر كاني انظر اليه متعلقا بنسعه ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خطامها وان الحجاره لتنكب رجله وهو يقول انما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون وما يلتفت إليه وما يزيده عليه إن الأمر جد خطير ولعل الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله يستهزئ بها بشعيرة من شعائر الإسلام ليضحك قوما من الأقوام يزل بها في النار سبعين خريفاً هذا اذا كان الاستهزاء بشريعه الله اياته واحكامه اما اذا كان الاستهزاء بشخص من اشخاص المسلمين بشكله او كلامه او هيئته التي خلقه الله عليها فهذا من عظيم المحرمات نبهنا الله عليه مبينا الميزان الحقيقي الذي يوزن به الناس قال الله يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ان ان استهزاءك باحد باحد المسلمين في غيبته من الغيبه التي هي من الكبائر واستهزاءك به تنقص للذي خلقه لانه لم يوجد نفسه بل لله بل لله الذي اوجده وعلى هذه الصوره ركبه واستهزاءك به يدل على نقص فيك حيث تنظر الى المنظر ولم تسبر اغوار المخبر فلرب اشعث اغبر مدفوع بالابواب رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو أقسم على الله إلى أبرة وساقى ابن مسعود النحيلتين أثقل في الميزان من جبل أحد إن المسلم مطالب بأن يكون ساعد بناء لا مع ولا هدم مطالب بأن يتعاون مع غيره من المسلمين ويتكاتف معهم حقاً والمسلم الحق هو كما قال الرسول من سلم المسلمون من لسانه ويده اخي المسلم ان السخريه والاستهزاء باوامر الشرع واحكامه امر خطير كما بينا يصل بالانسان الى الكفر وكذلك له اثره السيء على الامه فالمستهزئ سبب في تلاشي الخير بفعله المشين وسبب انتشار الرذيله وحلول البدعه فما اميتت من سنه الا حلت مكانها بدعه ومن احب شيوع الشر والفساد والفاحشه فله عذاب اليم وجزاء عظيم ان الانخداع بالحضارات الزائفه والمدنيه المترفه ولد في الشعب المسلم اولئك النفر اولئك النفر المخدوعين ببريق الغرب وسرى بهم الخادع فأصبحنا نرى من يعد نفسه من المثقفين يمط لسانه بالسباب والشتاب لمن أسموهم بالمتطرفين أو الأصوليين وهو كلام ليس له من الحقيقة إلا القليل النادر والنادر لا حكم له صحيح أن هناك بعض التصرفات غير المسؤولة ولكن لا ينبغي ان تعم السخريه وان ساقت تهم بكل من التزم بشرع الله وحفظ اوامره ومتى كان التدين تطرفا ومتى كان الالتزام رجعيه ومتى كان الجهاد ارهابا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين امنوا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 طييبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى احمده تعالى واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده ارجو بها النجات يوما نلقاه واشهد ان محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله ارعوني اسماعكم ارعوني اسماعكم المستهزئ بشرع الله او بخلقه احد اربعه نفر حاسد للنعمه التي وهبها الله لمن تمسك بشرعه او حاقد من الكافرين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم او منافق مندس في الصف الاسلامي يريد تفريقه وزعزعته وإلقاء التهم في الاصفياء وخيره الناس او جاهل بشريعه ربه اتبع هواه فقاده الى عماه فينبغي للمسلم حيال هؤلاء ان يعاملهم بما ذكر الله سبحانه بقوله فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض فكل هؤلاء زبد لا يلبث ان يذهب يتفرق لانهم لم يتكئوا على منهج صحيح ثابت وسوف يستفيد المستهزأ به من هؤلاء الحاسدين فاذا اراد الله نشر فضيله طويه اتى حلها لسان حسود لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيبه عرف العودي واما الكافرين فيقال لهم موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور لا يضر البحر امسا زاخرا ارمى فيه غلام بحجر واما ذلك المنافق المستهزئ فيوشك الله ان يفضحه ويهتك ستره قال صلى الله عليه وسلم يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فانه من تتبع عوره اخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع عورته يفضح يفضح ولو في جوف بيته وام الجاهل الساخر فعل المسلم ان يعلمه ويهديه سواء الصراط ويبين له مغبه الاستهزاء وان ذلك اذا كان بشرع الله ربما يوصله الى الكفر عياذا بالله ايها المستزمون ايها المحافظون ايها الملتزمون ايها المحافظون ان المسلم الذي رضي بطريقته الصحيحه ومنهجه المستقيم المستمد من كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم لا يضيره لا تضيره السخريه ولا يضايقه الاستهزاء الا رحمه بهؤلاء المستهزئين بل ربما تزيده توقدا وحماسا وسيرا في طريقه الصحيح وكم لقي الرسول صلى الله عليه وسلم من اذى واستهزاء فلم يفت ذلك في عضده وكم اذي صحابته رضوان الله عليهم فلم يقف ذلك في وجوههم بل زادهم ذلك تمسكا وحبا للرسول صلى الله عليه وسلم ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا ولكن طوبى لمن طوبى لمن طوبى للغرباء والعقبه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 اللهم صلي وسلم وزد وبارك على من اوذيا وسخر به نبينا محمد وعلى اله وصحبه اللهم صلي على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم احينا عزتا على سنته وتوفنا شهداء على ملته اللهم احشرنا في زمرته اللهم انلنا شفاعته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 وينها فيه عن المنكر وتقال فيه كلمه الحق لا يخشى قائلها في الله لومه لائم اللهم اصلح اللهم اصلح امور المسلمين عامتهم وخاصتهم اللهم اهديهم سبيل الرشاد اللهم اهديهم سبيل الرشاد اللهم اهديهم سبيل, سبيل الرشاد اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم واجعلهم غصه في حلق الظالمين اللهم كل اخواننا في مصر اللهم كل اخواننا في الشام اللهم كل اخواننا في الافغان اللهم كل اخواننا السنه في العراق يا رب العالمين اللهم اصلح احوالهم في فلسطين اللهم اصلح احوالهم في فلسطين وانصرهم على القوم الكافرين يا رب العالمين